سلامت and <laughs> learn بس نهو Move. Mm. Thank 嗯 Amen. ویدید کنید ولا ذا يوحني ونس وكان في لحظه Guev <laughs> referred do you hear? وقيل ما نني قوم فلا موه باهو باهو ولا ذا روح الرب مهما مهما فكوا على ربي النبي ليهدي Listen. <laughs> صدق الله العظيم أولا من الشيصان العظيم